كما قال جل جلاله في سورة الاستعاذة من شر الشيطان وجنوده يا ولي الله من شؤونك سنومتي ائت علينا من يديله فنعوذ بالله ومن يضرف لا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شيك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جاء إيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تنوتن إلا وآمنوا المسلمون جاء إيها الناس اتقوا ربكم الذي يخلقكم من نفس واحدة <تصفيق> وحالقا لين بزوجها ركن من هم رجلا كثيرا ونساء وتتفضل الله الذي تساؤل له ولاهان ان الله كان عليكم اخيرا ان نادي ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الوداع الى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشغل الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله ثم نصره الله جل وعلا ان يجن من عيونكم هذا البلاء نخل الله جل وعلا الذي جمعنا لكم في هذه الغرفة القيادة والعكاة ونسأله جل في عناف وكما جمعنا في هذه الغرفة أن يجمعنا لكم في جنة حبيبنا وقلة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومع صحابته الكرام رضي الله عليهم أيضا نشعر بفضل الله تعالى بأول حصة من حصة هذا الدات المبارك الذي هو فقه الدعوة إلى الله ونسأل الله تعالى أن يلهمنا الصلاة وأن يوضحقنا باستفادة منا نسمع وأن يجعل ما نسمع نحجة لنا نحجة علينا غدا يا رقياد لا شك أن الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرتب اختار لها صفوة خلقه وكلفهم لإبلاغ دينه إلى أممه وهيأهم لحمل هذه المهمة الله أعلم حيث يجعله سهلة وقد ختمه لأفضل أنبيائه وأكرم رسله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولخص له هذه المهمة في قوله تعالى يا أيها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بابنه وسراجا منيرا لحظه لان هذه الدعوه هي وظيفته ووظيفه اتباعهم بعده فقال سبحانه وهذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن يتبعني سبحان الله وما علي لنفيه وظيفه الدعوه هي وظيفه كل اتباع محمد صلى الله عليه وسلم كل من سلك كل متابعه لدى رسول الله فهو داعيه في حدود ما يعلم يفهم المسلمون وعقل حق العقل وفهم حق الفهم هذه الايه لانتشر لا الخير ب... انتشر الخير بين الناس وساد الخير بين الناس ولعم الخير بينه لو كان كل واحد منا يدعو في فوجنا يعلن يعد للغير ما بقي يمينا ولا معنا هادي ياتي رسل منع الناس عن كتاب ربهم و منعهم عن هل نبيهم صلى الله عليه وسلم هل واحد منهم عند هو لا باس فيرال في تي اس اعيت ميزه لكنه لا يب الا لا يبره الى ذلك اذا ارسل الله جل وعلا نزه التعا واسوم البلاء نبينا صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الى سديد ربك للسكينه والموعد الحسنه وجادلوه بملة لاحق فان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ومدح القائمين بها واثنى عليهم واخبر انهم يمارسون افضل عمل فقال سبحانه وما نحسن قولا اللهم اجعلنا اله الا وما نحسن قولا ممن دعا الى الله ومن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال انني من المسلمين واخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان استوى فقال تما في صالح مسلم من دعا الى هدى من دعا الى هدى حييا كلها كان له من الاجر مثل مَن تلوهُ مَن تتبعهُ لا يلقط ذلك من أنذورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الذنب مثل آثار من تتبعه لا يلقط ذلك من آثامه شيئا أي شرف لمن نُفِقَ لها ومن أخذها فلا غلو وأن يرغما أن يرغب فيها وأن يتنافس في ميادينها المتنافسون طلبا لهذا الشرف العظيم فالمختارون لها هم ساذاك الأمة وقضلاؤها هم ساذاك الأمة وقضلاؤها إذن سنعلف الدعوه ماهيه الدعوه الدعوه في اللغه الدعوه في اللغه الجامعه يقال دعى لشيء ها او جاء شيء دعوته يعني يطلب ها اطلبه يقالب دعى الشيء طلبته احراره ودعى الى الشيء حتى وعلى قصدك يقالب دعاه الى القتال ودعاه الى الصلاه ودعاه الى الدين والى المذهبي حتى وعلى اعتقادي وصحابه هذا المعنى اللغوي بالنسبه للدعاه معنى هنا الافراد ان الشيء بهذا المعنىات يا ايمن قد اساله ما اخبرت بوضوح عنها اين هو في نهايه هذه الحصه ان شاء الله تعالى سنسلم فوايد للحضور للمتابعين لهذه الحصه ونرجو الطلاب ان يسجلوا هذه المعلومات لله تعالى اما المعنى الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي للدعوه يستخلص من المعنى اللغوي هو الطلب والحث على الشيء والسوق اليه فيتضمن معنى الدعوه الى الاسلام اي طلب الناس وسوقهم اليه وحثهم على الاخذ به ولكي يشمل تعريف الدعوه الاسلاميه مراحل الدعوه الثلاث ها ما هي مراحل الدعوه الثلاث التبليغيه ها والتكوينيه والتنفيذيه من جهه ولكي يحتوي على عناصر عملي انبياء عليه الصلاه والسلام عامه وعمل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصه من جهات اخرى يقول الدكتور محمد ابو الفتح البيهيني في كتابه المدخل الى علم الدعوه يقول اه ان تعرف الدعوه الاسلاميه استباحا بانها تبليغ الاسلام للناس تبليغ الاسلام للناس وتعليمه اياهم وتطبيقه في واقع الحياه لا تقع الذعبه تبليغ الاسلام للناس ها ان يبلغ الاسلام للناس وتعليمه اياهم فيتسام علم هذا الذي دعوته للاسلام يا بنت ان يتعلم ما يتعلق بالاسلام سواء كان من المسلمين او من غير المسلمين ها فان تستره الى دعوه تدعو الى دين لا بد ان تعلمه هذا العلم او تعينه هذا الدين وتطبيقه في واقع الحياه وكيف يطبق هذا الدين في واقع حياته هكذا عرف هذا الشيخ الدعوه استراحه وقد بين الله عز وجل عمل رسوله الداعيه الاول للاسلام وفصله بما يشمل هذه العناصر الثلاثة في أكثر من موضع من كتابه فقال سبحانه وتعالى هو الذي بعت في الميين رسولا منهم يتلو عليهم يعني صحيح الكتاب؟ صحيح الكتاب صحيح الكتاب هو محمد أبو الفتح البيانوني وكتابه المدخل الى علم الدعوه اذا قال تعالى هو الذي بعثه من نينا رسولا منهم يكلوا عليهم اياته ويزكيهم نعم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلاله لقد شمل فلقد شمل قوله سبحانه يسرى عليه اياته البيان والتبليغ البيان والتبليغ وهو العنصر الاول من عناصر الدعوه البيان والتبليغ وهو العنصر الاول من عناصر الدعوه كما شمل قوله ويزكيهم ويعلمهم الكتابة الطربية والتعليم الطربية والتعليم وما يعبر عنه عادة في المصطلح الدعوي التكوين التكوين ها؟ لا بد من تكوين كما شمل قوله ويعلمهم الكتابة والحكمة التطبيق والتنفيذ التطبيق والتنفيذ لماذا لان الكتاب هنا هو قران كريم وحكمته المقصود اليماله هي السنه ها هي السنه والمقصود بذلك ما هي السنه النبويه كما ذهب الى ذلك جمهور العلماء جمهور العلماء والسنة في حقيقتها الطريقة السنة هي الطريقة اي طريقة تطبيق هذا القران لقد اوضحت السنة للمسلمين طريقة تطبيق القران على مستوى الافراد والجماعات على مستوى الافراد والجماعات نعم كما ان الدعوه في بعض الاحيان تطلق على ماذا تطلق على الاسلام نفسه تطلق على الاسلام نفسه عندما نقول الدعوه الى الله يعني الدعوه الى الانسان ولعلمنا بقوله تعالى له دعوه الحق له دعوه الحق لقد ذكر الامام الجوزي رحمه الله عند تفسير هذه الايه ان فيها اولين احدهما انها كلمه التوحيد وهي لا اله الا الله قاله علي بن عبداس واظنه هو فالمعنى له من خلقه دعوه الحق فاضيفت الدعوه الى الحق لاختلاف اللفظين والثاني القول الثاني ان الله عز وجل هو الحق هو الحق فمن دعاه دعا الحق قال هو الحسن البصري لا احنا والله الا ان رقد الدعوه اذا اطلق ينصرف عفوا الى المعنى الاول الذي عرفنا به وهو الدعوه الى الاسلام عندما نقول الدعوه الى الله يقنى فيقصد بها الدعوه الى الاسلام ما هو المعنى الذي توارد عليه معظم الايات القرانيه والاحاديث النبويه اذا لا شك من خلال ما ذكرناه ان الدعوه الى الله علم ان الدعوه الى الله علم لهذا تم به العلماء المتقدمين والمتاخرين لهذه الدعوه لانها الذي ينبغي ان يقوم بهذه الدعوه لا بد له من علم ويحتاج الى علم لهذه الدعوه الناجحه التي تقوم على اسس علميه نعم الدعوه هي ثمره العلم ان الدعوه التي لا تقوم على علم لانها دعوه جوفاء لا يمكن لصاحبها ان ينتج منها شيئا لانها لا تقوم على اسس متينه وهذا ملاحظ ومعروف في دعوه الانبياء الانبياء دعوا بعلم وبوحي انزل عليهم نعم <تصفيق> قد نتساءل متى نشأت الدعوة الإسلامية بدأت الدعوة الإسلامية أول ما بدأت علما وعملا إذ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس الحمد لله هذا يكلم بين الناس داعيا إلى الله يقر عليهم اياته ويعلم من استجاب منهم لدعوته الكتاب والحكمه ويزكيهم متحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل ذلك ما تحمل عليه الصلاة وصلى وصار حتى اهله الله دينه Whyal It Ábal Ar-reli Nishi Yeah hal. Gamera Jema Oksan Thadshiz Tere That it is Omad Ar-reli. That it is Omad Ar-reli. Hai aq prajem فتقدم على ذلك الصحابه الاكرم والخلفاء الرافدون فكانوا هادين مهديين هادين مهديين تابعوا المسيره وحملوا الامانه وجاء من بعدهم التابعون لهم بإحسان فاقتفوا آثارهم وقام بوظيفته حق القيام تم سلهم في ذلك اجيال واجيال نشروا هذا الاسلام وبلغوا فيه كل مبلغ وتضافرت على حمل هذه الرساله في تلك العصور جميع الجهود الفرديه والجماعيه حيث كان الفرد المسلم يرى في الدعوه الى الله حياته هذا هو الفرق بينه وبينهم كانوا يرون ان حياتهم في الدعوه الى الله اذا لم يدعوا الى الله سيظن ان تاسه يجيب كذا لكن هيته صح قالوا يرون في الدعوة حياتهم ومناط صعادتهم في الدنيا والآخرة فلا يصرفه عنها صارف ولا يفنه عن القيام بواجبها عقبة من العقبات فيبذل في سبيل الله في سبيل دعوته كل شيء كما كانت الدولة المسلمة طارت دعوة إلى الله وعندما اولى وظائفها واهمل واجباتها بل طرد دعوته سر ووجودها وقيانها وكانت للدعوه تخطط ولصالح الدعوه تتحرك داخليا وخارجيا بحثا عن احكام وتطبق النظامه وتقيم الحدود وترسل الدعاه وتستقبل الوقود وتسدد ظهورها وتنفذ الجيوش وتعد العدة وتعد العدة كل هذا جعل المجتمع الإسلامي بكل وحداته ومؤسساته مجتمعا دعويا يعمل صالح هذه الدعوة ويحقق ما وصفه الله به بقوله الذين إن مكناهم في الأرض الذين إن مكناهم في الأرض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامرو بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامر لهذا الاولين الذين اتبعوا علما يسمى علم الدعوه كانت حياتهم كلها للدعوه كانت حياتهم هي الدعوه ما كانوا يحتاجون الى علم يسمى علم الدعوه او بالذكره يسمى الفقه الدعوه لانهم وهبوا حياتهم للدعوه وهبوا حياتهم لله جل وعلا وللدين وكتابه نعم وهو كذلك كانوا يتنفسون الدعوه وهذا محتاج الى علم مستقل حتى خلف في المسلمين خلفا أضاعوا كثيرا من تلك الخصائص للأسف الشديد وغفلوا عن كثير من هذه الواجبات فكانت هناك مجتمعات قطر فيها القاعدون وقل فيها الدعاة العاملون كما نمت فيهم مفاهم مغلوطة فصلت العلم عن العمل وأضاعت بركته أسفل واقتنازت عناصر تهتم بالعلم على حساب العمل والله مشكله ان قال العلم في واجب والعمل في واجب واخرى تدعو وتبلغ على جهل او بجهل لا يجيد ان تتعلم من اول اولوياتها الدعوه الى الله لكن بماذا؟ بالجهل وليس بالعلم وذلك على مختلف المستويات القربية والجماعية فتتابعت بذلك على المسلمين المصائف وفقدت الدعوة حيويتها وحركتها إلا أن طعنت الدعوة الإسلامية في أعلى مؤسساتها واقوى دعائمها لسقوط الخلافه الاسلاميه فكانت قاسمه ظهر ثم اسقيق بعض المسلمين من غفلتهم والخي ي باقي في هذه الامه هذه امه لا تموت ارتضات قد, قد تعرف وقودا قد تعرف فتورا قد تسقط ولكنها ستقوم وتقوم وتسكب وتقوم وتسكب الى ان ان شاء الله تعالى فتقوم قومه قومه قويه لا سقوط دغاء استيقظ بعض المسلمين من غفلتهم وعارفوا عظمه مصيبتهم واجتهدوا في النهوض لدعوتهم اللهم ان فكانت هناك محاولات فردية وجماعية وتعددت في سبيل ذلك الاجتهادات العلمية والعملية وانبسقت الحاجة الجديدة إلى وجود علم يعرق بعلم الدعوة يعتمد على فهم الكتاب وسط النار ونقوم على سنة النبوة الطاهرة والخلافة الراشدة ويستنيو بالتجهبه الطويله العائده لرحله الدعوه على مدى العفون والازمان ويعود بالمسلمين الى وظيفه التي اخرج بها للناس قال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كتب حول الدعوه الكاتبون والدعاة ما كتبوا وقدموا في خدمه هذا العلم ما قدموا التقامت جسم الدعوه منظمات ومؤسسات وعلق بها افراد من جماعات واصبحنا في عصر صار فيه الدعوه علما من العلوم المتعدده له مؤسسات تعليميه ومناهج دراسيه متابعه هناك من استفاد بالله تعالى هناك معاهد مثل معهد علم الدعوه الاسلاميه بالمدينه المنوره حفظها الله ان هناك معاهد في اا دول شتى لتكوين الدعاه الى الله جل وعلا اذا لذا ستي الحاجه الى هذا العلم ملح نظرا لما يكتنفه العمل التعويي الحالي من غموض في بعض مفاهيمه وخلل مستر في بعض اصول وقواعده ومعاناه كبير من قصور مناهجه وخطا سالبه وضعف وسائله هذا عن نشاه ال enemy الدعوه الدعوه الى الله تعالى في القران الكريم هو من وجوبه على كل مسلم ويذكر في القران لعقوبه من قتل دعاه الى الله قال تعالى ان الذين يكونون بايات الله ويقصدون النبيين بغير حق لغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقص من الناس فغشهم بعذاب اليم هؤلاء الذين اخبر الله عنهم في هذه الايه اشد الناس شرما واي شر من اعظم من الكفر بايات الله التي تجل دلالة مطاطعة على الحق الذي من كفر به فهو إغاية الكفير والعناد ويقتل من أنبياء الله الذين حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد حق الله تعالى الذين أوجب الله طاعتهم والإيمان به وتعزيرهم وتوقيرهم ونصرهم معلومة سلامتهم ان وياكلون رؤوسه في الدارك ويقتلون ايضا الذين يأمرون الناس بالقص اليد هو العدل وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي حقيقته احسان للمقومي احسان الى المقوم ونصح له فقابلوهم شر مقابله استحقوا بهذه الجنايات العقابات شلون بالوقه وهو العذاب المؤلم والبالغ في الشده الى غايه لا يمكن وصفها ولا يقدر هذا المؤلم للالبدان والقلوب والارواح وبفعل اعمالهم بما كسبت ايديه وما لهم احد ينصوهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم من نقمه من قال ضره بل قد ايس من كل خير وَحَصَلَ لَهُمْ كُلُّ صَرْ وَضَار وَهَذِهِ حَالُ صِفَةِ الْيَهُودِ وَنَحْنُ أَبْتَهَرَهُ اللَّهُ مَا أَظْهَرَهُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى أَنْبِيَائِهِ وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ فَهَذَا هُوَ الْمَصِيرُ الْحَقِيقِيُّ هَذَا هُوَ الْمَصِيرُ الْمُحْتَمَلُ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَا يُحَدُّ لَهُ فِي الدُّنْيَا أَوِ الْآخِرَةِ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ فما متوقع هنا وهنا وبطلان اعمالهم في الدنيا والاخره في تعليم صور الهبوط وانتفاخ الدادده التي تتابع نبات من السموم توقعه لذلكها وهكذا اعمال هؤلاء قد تنتفخ وتتضخم في الاعين ولكنه انتفاخ الانتفاخ المؤدي الى الفناء والهلاك حيث لا ينصره مناصر ولا يزفروا عنهم حالاً نحن تألم كذلك شأن من يستجن ادعاة إلى الله وكذلك المسلحين وذكر الكفر بآيات الله مصحوظاً لقتل النبيين بغي حق وما يمكن أن يقفل نبي ثم يكون هناك حق وقتل الذين يعمرون بالقسط من الناس أي الذين يعمرون باتباع منهج الله وإنه القائم للقص المحقق وحده للقص ذكر هذه الصفات او ذكر هذه السمات اليهودي لان التهجيده كان موجه لليهود هذه هي سمته في تاريخهم يعرفون بها مذاهب كثره لكن هذا لا يمنع ان يكون الكلام موجه للنصارى كذلك قد كان حتى ذلك التاريخ خطر الانوفه من اصحاب المذاهب المخالفه لمذهبه الدوله الرومانيه المسيحيه لمسيحهم منزهه بتوحيد الله تعالى وبشيه المسيح عليه السلام وهؤلاء يمرون بالقصد كما انه تهديد دائم يعني هذا التهديد يبقى ها ليست الايه تقصد حئه معينه بل تبقى هذه الايه وقاء كتاب الله يجلل عليها فالعبره بعموم اللفظ ما له خصه السبب يعني يوجد دائم لكل ملي من يقع منه مثلها رسط جميع الي بشير وكثير لهم في كل زمان وركان اذا بونجور و موجود فئة من المسلمين تدعو إلى الله قال تعالى وين تكن منكم قال تعالى وين تكن منكم أمه يدعون من الخلق ويأمرون بالمعروف وين هون عن المنكر ما ولائك هم لكم هي ويقن منكم ايها المؤمنون ايها المؤمنون الذين من الله عليهم باليمان ومن عليهم بالاعتصام بحبل لا تكوننكم امه اي جماعه يدعون الى الخير ووسم جامع لكل ما يقامه الى الله ويدعون مصحته يدعون الى الخير وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَالشِّعْرِ مَعْرِفَةٌ بِالْعَقْلِ وَالشِّعْرِ حَسَنَهُ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَا عُرِفَ بِالشِّعْرِ وَالْعَقْلِ قُبْحُ هَذَا انشَادٌ مِنَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ مُتَصَدِّيهٌ للدَّعْوَةِ إِلَى سَبِيلِ الدَّعْوَةِ إِلَى سَبِيلِ وانصاد الخلق الى دينه ويدخل في ذلك العلماء والمعلمون للدين والوعاظ الذين يدعون اهل الاديان الى الدخول في دين الاسلام ويدعون المنحرفين الى الاستقامه والمجاهدون في سبيل الله والمتصدون المتصدون لتفقد احوال الناس والالزامهم بالشرع كالصلوات الخمسه والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام وكتفقد المكاين والموازين وتفقد أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلة وكل هذه الأموم الفوض الكفايات كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله وَلْتَقُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٍ لِلْتَقُنْ مِنْكُمْ جُمَاعًا يحصل المقصود لهم في هذه الأشياء المبكورة ومن المعلوم المتقرب أن الأمر بشيء عمر به ومما لا يتم إلا به وكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به فالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل بها نكاية الأعداء وعز الإسلام وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إذا الخير وسائلها ومقاصبها وبناء مدائس الإنشاد والعلم ومساعدة ان نواجه معارضه على تطبيق الشرع الناس للقول والفعل والمال ومن غير ذلك نستوقف هذه الامه عليه العاده الطاغيه اي يستعد للدعوه الى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم خواص الموجودين وهم خواص الذين قالت على عنهم اولئك هم المفتونين وما عليكم كل من سلك طريق الدعوه يحصل له الالح يحصل له الالح ان يكون الفائزين المرغوب الناجون من المذموم ثم نهوا عن التشبه بالذين في فسقه في هذا الوقت المقتنعين فقال ولا تكونون كالذين تفرقوا واختلفوا ومن العجائب ان اختلاطهم من بعد ما جاءهم الهديان الموجب لعدم التفارق والاختلاط فهم اولى من غيرهم بالاعتصام بالدين فعكسوا القضيه ما علم بمخالفتهم لامر الله فاستحق كل عقاب الذليك ولهذا قال تعالى واولائك لهم عذاب عظيم اولئك لهم عذاب عظيم لا جدال من جنات تدعو وعليكم السلام تدعو الى الخير وطامر بالمعروف وتنها عن المنكر لا بد من سلطه في الارض تدعو الى الخير وطامر بالمعروف وتنها عن المنكر والذي يقال انه لا بد من سلطه ومسدود النص القراني جاد فهناك دعوه الى الخير ولكن هناك كذلك امر بالمعروف وهناك نهي عن المنكر وإذا امكن ان يقوم بالدعوه غير سلطان فان الامر والنهي فان الامر والنهي لا يقوم بهنا الا ذو سلطان هذا هو التصور الاسلامي للمساله اذا لابد من سلطه تامر وتنها سلطه تقوم على الدعوه الى الخير والنهي عن الشر سلطه تجمع وحداتها وتطالب بحبل الله وحبل الاخوه تجاه فالسلطه تقوم على هاتين الركيزتين مجتمعتين لتحقيق منهج الله في حياه البشر وتحقيق هذا المنهج يقتضي دعوه الى الخير دعوه الى الخير يعيق بها الناس حقيقه هذا المنهج ويقتضي سلطه ويقتضي سلطه تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فطوطه والله تعالى يقول وما ارسلنا من رسول الا ان يطاع باهنزاه فمنهج الله في الارض ليس مشرب ووعض واعشاد وبياد هذا شطر ام الشطر الاخر فهو يقوم بفقه الامر والنهي على تحقيق المعروف ونفي المنكر من الحياه البشريه وصيانه تقاليد الجماعه الخير من ان ان يعدسها من أن يعبت بها كل, كل دي هرأ وكل دي شهوة وكل دي مصلحة وضمانة هذه التقارير الصالحة من أن يقول فيها كل من برأيه وبتصوره زاعما أن هذا هو الخير والمعروف والصوار الدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر من تم تكريف ليس بالهجم وليس باليسير إذا نظرنا إلى طريعته وإلى استضامه بشهوات الناس ونزواتهم ومصالح بعضهم ومنافعهم وغور بعضهم وكبيائهم وفيهم الجبار الغاشر وفيهم الحاكم المتسلق وفيهم الهابط الذي يقه الصعوب وفيهم المسترخ الذي يقه الاشتداد وفيهم المنحل الذي يقه الجد وفيهم الظالم الذي يكاه العدل وفيهم المنحيف الذي يكاه الاستقامة وفيهم وفيهم ممن ينكرون المعروف ويعرفون المنكر ولا تفلح الأمة ولا تفلح البشرية إلا أن يسود الخير وإلا أن يكون المعروف معروفا والمركر منكرا وهذا ما يقتري سلطة للخير وللمعروف تأمن وتنها وتطاع ومن ثم فلا بده لا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين الايمان بالله والاخوه بالله لتقوم على هذا الامر العسير الشاق بقوه الايمان والتقوى ثم بقوه الحب والالفه فقد هنا ضروره من دعوات هذا الطور الذي انطه الله بجماعه مسلمه وكلفها بي هذا التكليف وجعل القياده بشروط الثلاث اذا اهل المدينه يقومون به واولئك هم الكافرون لا اولئك هم مفهن. ان القيام هذه الجماعه ما هو من ضروره المنهج الالهي الذاتي فهذه الجماعه هي الوسط الذي يتنفس فيه هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعيه هو الوسط الحي المتكافل والمتعاون على دعوه المعروف هذا معروف فيه هو الخير والفضيلة والحق والعدل والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم عمل الخير فيه أيسا من عمل الشر والفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة والحق فيه أقوى من الباطل والعدل فيه أنفع من الظلم فاعل الخير فيه يجد على الخير أعوانا وصانع الشر فيه يجد مقاومة وطلانا ومن هنا قيمة هذا التجمع إنه البيئة والحساس التي ينم فيها الخير والحق بلا كبير جهد لأن كل ما حوله وكل من حوله يعاون والتي لا ينم فيها الشر الباطئ إلا بعثم وشقة لان كل ما حوله يعارضه ويقاومه التصور الاسلامي يعني الوجود والحياه والقيم والاعمال والاحداث والاشياء والاشخاص يختلف في هذا كله عن التصورات الجاهليه اختلافا جوهريا اصيلا فلا بد من وسط خاص يعيش فيه هذا التصور بكله قيمه الخاصه لا بد من وسط غير الوسط الجاهلي فامي بي اكثر غي الاتجاهيهليه وقد وردت احاديث متعدده في حد الدعوه الى الخير الامر بالمعروف و النهي عن المنكر وفي بيان العاقبه السيئه التي تترتب على ترك هذا الواجب مع رؤوسكم الkotlini ومنماجته النساء على لسعيد القلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رانيكم منكم من فيغيره بيديه فليغير فإذ لم يستطع فبلسانه إن لم يستطع فبقلبه وذلك أضع قليه وما وديني عن خبر من عند الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سيد الشهداء حمزه يعذب المطلق ورجل قام الى ايمان جائل فامره ولها فقتله و هو الشيخان انجليل عبد الله عالم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم على استنعم الطاعه تلقنني جميع استطاعته النص لكل مسلم من نصوص لكل مسلم هو ابو داوود التيني لماجه والنسائي باركتم صلى الله عليه عن أبي بطل السدق الزرع وقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تريتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا ظالمة فلم يأخذ على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده هاتف بفهم الصحابة رضي الله عنهم هذه الآية لا كما يفهمك تشاء يعوج كن اخذ عياد الظالم واذا لم يؤخذ عليه بالظالم فالله جل وعلا يرم بعقابه اصوام يكونو الساكتون عن ذلك الظالم يعني انهم لن يكون منق لن ينكن منق هكذا فسرتها ابن كتب وهكذا اخذها من عند الله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى كنتم خير أمة من كوجة الناس طعموا من المعروفة تنهونه عن المنقى ورسول المير لله يندق الله تعالى هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم التي أخرجها الله للناس وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان المفتزل للقيام بكل ما أمى الله به وبتكميلهم لغيرهم للأمر المعروف وإنها عن المنقى على موقبا من دعوه الخلق الى الله تعالى مجاهد على ذلك وبذل المقتطع في رضى من ضلاله مغيم وعشاه فلهذا كان خير امه وخيرت منا لما كانت نائسا قال يقول تعالى ولتكونوا امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر امانه تعالى لهذه الامه والامر قد يمتثله المامور ويقوم به وقد لا يقوم به اخبر في هذه الايه ان الامه قد قامت ما امره امرها الله بالقيام به فامتثلت امرت بها واستحقت الفضل على سائر الامم ولو انا لو كنت لكان خيالا وفي هذا من دعوتي لنقص الخطاب ما يدرهم من الايمان لكن لم يؤمن منهم الا قليل واكثرهم متسقون الخائضون عن طاعه الله المعادون لأدياء الله بكل انواع العداوه قلت هل كنتم يشق ان تكون الامتثال التام الذي بمعنى وجد وجهه لا تحتفي الى قبر يكون المعنى وجدتم هي امه وخدره مما ويكون قوله خير امه معنى الحال وبهذا رأي قال جميل المخص يمعن مما ليس السين فليس الحال تكون من من كان الناقصه التي يتم كنكون ذخر شيء اي باعن وجل الشيء في زمان الماضي على سبيل الابهام وليس فيه دليل على عدم على عدم سابق ولا على قطع القاضي ايه كل معنى قدرتم في علم الله تعالى قدرتم هي امه متفقه الناس من في ان تكون معناها صار اي تحولتم يا معاشر المؤمنين الذين عانصرتم والنبي صلى الله عليه وسلم من جاهيتكم الى انصرتم خير امه وقيل ان كانه نزاله التقدير انتم خير امه نعبد هذا القول ان كان لا في ذاله في اول الكلام الظاهر ان الراي الاول الذي يقول كنتم هنا من كان التام هو اقوى الاقوال الى الصواب ويليها الراي الثاني الذي يرى اصحابه ان كنتم هنا من كان الناقصه الى انها تدل على تحقيق الشيء للصفه في الزمن الماضي الغير دلاله على عدم سابق او لاحق واستخدامك لهذه الكلمه نقوم على كنتم الذين عاصوا النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاصوا النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاصوا النبي صلى الله عليه وسلم وجينا اتى بعدهم او اضطرت عالم الاسرار الى يوم الدين الى يوم الدين ولهذا قال ابن كثير والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه وخير قرونهم الذين قبت فيه منصول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كما قال سبحانه في الآية الأخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شعباء على الناس ويكونوا رسول عليكم شهيدا وقد رجت أحاليكم تعديدا في قبل هذه الأمة من المجاعة في مسند إمام أحمد وفي سنة الترميد المناجة في نواية حكيم معاوية بن حيلة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم تكون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى والمعنى وجدتم يا معشر المسلمين العاملين بتعالم الإسلام وآذابه وصنته وشريعته خير الأمة تقول جدا وأضجرت للناس وأضجرت للناس من أجل إعلاء كلمة الحق وإزهاق كلمة الباطل ونشر الإصلاف والنفع في الأرض قوله خير أمة خبر كنتم على أنها مكانا ناطق وجملة أخرجت صفة لأمة وقوله للناس متعلق لأخرية وحدث التاعي من أخرجت للعلم به أي أخرجها الله تعالى لنفع الناس وإجايتهم إلى الصلاة المفقرة فالجملة الكريمة تنوه بشأن الأمة الإسلامية وتعلم قدرها فهل تعي الأمة الإسلامية هذا التنويه هل وعت الأمة الإسلامية هذا التنويه من شأنها وزاجت لإعلاء من قدرها فتقولوا بما دل الذي اختاره الله لها وهو نشر كلمه التوحيد في الارض واحقاف الحقين وابطال الباطل شكرا لله تعالى على جعله اياها هيا امه اخوه الدنيا امه اخوه الدنيا ان واقع المسلمين الميل للطغيان والهوى والفتوكه ولا اسيان يدينا قضوا المؤمنين السابقين ويحملهم على ان يبلغوا رساله الله دون ان يحشى احدا سواء سواء حتى تكون كلمه الله هي العليا وكلمه الذين كفوا الصغلاء ان مررنا الحال الاسبال التي فعلت الامه الاسلاميه خلى امه اخوت الدنيا تعاونوا بالمعروف تعاونوا بالمعروف وكان هو يعني المنكر ومقوم الى الله نحو المعروف وكل قول او عمل حسنه الشرع واجازته العقول السليمه ومنكره بعكسه هذا تايفه وتايفه معروف كل قول كل قول او عمل استنهمه الشرع وليذته العقول السليمه ولا منكر بعكسه وانه ها مو هيئتم خير امه يقول هذا وتعيفه المعروف وكل قول أو عمل حسنه الشرع وأيادته العقول السليمة والمركب بعكسه المعنى وجدت مخير أمة نقشة للناس أنكم تأمون المعروف أي بالقول أو الفعل الجميل المستحسن في الشراء والعقول لكن هنا نعلم أن نذكر أن كل قول أو فعل قدير تستنفره الشهاية ويأباه أهل الإيمان القويم أهل الإيمان القويم والعقل السليم وتؤمنون بالله أي تصدقون وتدعمون بأنه لا معبود بحق سواه وتقرسون له العبادة والخضور وتترونه في كل ما أمركم به أو نهاكم عنه على لسان رسول محمد صلى الله عليه وسلم ان تطور ان الخيريه للامه الاسلاميه ما موقده بتحقيق اصلين اساسيين ها متى يوصف هذا الامه بالخيريه وتتحقق فيها الخيريه عندما تحقق هذين الاصلين الاساسيين اوله هو العمل بالمعروف ما يعني فقط ان هذا اي انه سياج ها سياج الدين ولا يمكن أن يتحقق بنيان الأمة على الخير والفضيلة إلا بالقيام بها وأن تنطلعوا لحال الأمة في المجتمعات المسلمة عندما غاد الأمر بالمعروف أنه على المنقر ولا حول ولا قوة البلاد فصلنا نرى أن الخمر يشرب نهارا والخسوق طيب إن شاء الله والخسوق والمنقرات لماذا؟ لأنه تم تغييب الأمر المعروف والنهي عن, عن المنقر إذن أولهما الأمر المعروف والنهي عن المنقر إذن متكلم عن هذين الأصلين الأساسيين في حصة مقبلة نسأل الله جل وعلا أن يفتق نورياكم للعمل لما نسمع وأن يجعل نورياكم دعاة مهدين وأن يفتق نورياكم لخدمة الدعوة وللتدبير نهايه مبارك لكم التدبير في هذه الجمعه ولا التدبير في اسم المصي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم جميعا تقبل الله منكم جميعا وشكر الله لكم انصرنا الله من غير حول ولا قوه مناقعه من الشيطان نسال الله تعالى ان يتقبلون